صلوا على احمد صلوا صلو صلو على احمد صلوا صلو <تصفيق> صلو على احمد ضاه نبينا نورك شعشع برض المدينه صلوا على احمد ضاه نبينا برض المدينه صلوا صلوا صلوا على احمد هذا امان انا وحسين حب وغرامي كل الظهر هذا اليوم ابعث سلامي والليلة السجا اسم الكلام ولد محمد بالحق ايها ولد محمد بالحق ايها اهل يا ليش هذا واري علي مالل. يا شع شعاع باطل اللي ما بينه صلو صلو على احمد دخلهم يلومه باطر محمد بهانه مجنون صلوه على احمد دخلهم يلومه باطر محمد بهانه مجنون وخبر ما ما صدقته لك للعناس وذل العيون لا ما يهمنا دور ظلمنا لا ما يهمنا دور الظلمنا نستمر باسمها بهمتي انا الشعاع بغض المدينه صلوا صلوا صلوا على حماد نشع على النوار مو سبب يا تاج الابرار بعطر الامامه تفعلر الدار برغ <متدرق> اليوم تتعلنلت <الاسمان> هم حبك ملكنا الداربك سلكنا حبك ملكنا الداربك سلكنا <أحبك ملكنا> <أحبك> يمشوا يا دمنا حب اللي فينا صل صلوا صلوا على أغمال <متاز> طاحنا <طهن بينا> بنا نورة شعشاع برض المدينة صلوا على أغمال اهل مدينه برض المدينه صلي صلي خلص المذهل يوم تشهد فرحنا لبنا ظلم الميمون نفدي عمرنا والهاذب شداتنا نور ضربنا اخلي العدي يدور ما يهمنا نوري توك بالعزمتات نورا يتوكات بالعزمتات وارث محمد وحادر ولينا صلى صلى صلى صلى على الحمد المونتاج والتصوير عمد على هاشم الأحمد نورا تشعشع برض على الحمد طهن بنا نورا تشعشع برض المدينة شحشع في نورها والعسكري هنيال في المن يثورها نور الإمامات شاشع في والعسكري هنيال في المن يثورها يل منتظر يا يوم نشهد حضورها وسط الكذب مولا تقطع جذورها طالت يا محب yentala natour tadhhar alayna sallallahu sallallahu al-balad lahalina nurat shashaa' barq al-madina kana ala an tasal sal sin al madina sallallahu sallallahu بصوت الرادود الحسيني صلاح المدخوري